وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّسْتَ مِنَ الْخَالِقِينَ مَا يَشَاءُ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 قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنه وأرض الله واسعه إنما يوفى الصابرون أجرهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وَأُمِرْتَ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ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 أولئك في ظلال مبين أولئك في ظلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلي نجلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 فآذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ولقد مرو ببنا لنا في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون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 ثَُّ إكُم يَْمَ الْ القَامَةِ عَن دَ رَبِّكُم تَخَصمونون فَمَنْ أأَظْلَمُ مِ مَنْ كَدَبَ عَى اللهَّهِ وَكذَبَ بِالسدق إذْجاأَه لَْسَ فِي جَهَمَّمَ مَسْوَالِكَافِرين وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقُوا بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ سُوءَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يعملون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 قُلْيا قومْ عملوا على مَكانَتِكُم إنّي عَامِلون فسوف فَسَوْفَةَ عَون فَسَوْفَةَ لَونَ مَيْه يَأْتهِ عَذاابُ يُخْزهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذاابُ مُقم إِا أَ زَلنَا عَلَيكَ الْ الكِتابَ للناس بالحق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 وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 وَلا قدَأُوحيَ إلَيْكَ وَإِلَ الذيين مِ قبلك لِن أشَكْتَ ل يَحْبَطَ عملُكَ وَلََكَّ مِنخاصِرين بل اللههَا فَعبُدَ وَكُم مِنَ الشكرِرين وَماَا قَر اللهَّه حَقَّّ ققدَرِهِ وَالْأَرضُ جميعع قَبَتهُ يَوْمَ الْ القِيامَ والسَّماواتُ مطوةُم سُببحانَهُ وَتَعَلى عَمَّ يُشْكُون وَنُفِخَف السّور فَ الصعِقَ م في السَّماواتِ وَم فِي الأرضِ إللاا مَنْ شَ اللهَّ إِللاا مَن شَ اللهَّ ثمُنُ فيِي خَفيِيهِ اقْرَافَ إِذَاهُ قِيامُ يظُرون وَأَشقَةِ الْ الأررضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَضِع الكِتاب وَج أَبَِّ بِينَ وَالشُّهَدَِ وَقُضَ بَنَهُ بِالحَِّ وَهُم لا يُظْلَُون وَفِيَتْ كلُُّ نَفْسَِّا عَمِلَ وَوهو علمُ بِمَا يَفْفعللُون وَسيقَ الذيينَ كَفرَُوا إِ جَهَم مَ زُمََاب حتى إذاَا ج أهَا فُِحَتْ أَبَوابُهاَا وَقَا لَهم خَزَنَتُها وَقال لَهُم خَزَنَتُهاَا أَلَمْ يَأْتِكُم رُسُلُم مِنْ كُمْ يْلُون عَلَكُم آياتِ رَبِّكُمْ وَيذِرُونَكُمْ وَيذِرُونَكُمْ لِقأَْمكُم هذا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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعما اجر العاملين وترى الملائكة تحا ب مِن حَوول الْ العرْش يُسَِحون يُصَبِحونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم وَقُضَ بَيْنَهُمْ للِحَقَّّ وَقِيلَ الحَمْدُ للِلههِ رَبِّ العالممين.